السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست نبض السجود البودكاست اللي بنحاول فيه نعيش الصلاة مش بس نقديها هل سألت نفسك مرة ليه صلاتي احيانا بحسها مجرد حركات؟ أركع واسجد وأقوم وأعود وبعد السلام عليكم ورحمة الله برجع لنفسي الأديمة بنفس الهموم ونفس القلق وكأن شيئا لم يكن ولو سألت أي حد حيقولك الصلاة فيها أركان وواجبات وسنن كلام صحيح مية في المية لكن اليوم ما رح نتكلم عنها كقائمه قوانين جافة اليوم رح نشوفها بمنظور مختلف تماما منظور المهندس المعماري اللي بيبني أعظم بناء في حياته وهو صلاته بالله تخيل معايا إن صلاتك عبارة عن اثر عظيم قصر بتبنيه خمس مرات في اليوم لتلتقي فيه بملك الملوك هذا القصر له ثلاثة مستويات من البناء المستوى الأول الأعمدة والأساسات الأركان المستوى الثاني الجدران والسقف الواجبات المستوى الثالث الأثاث والديكور والزينة السنن خلينا نبدأ بالأهم الأساسات الأركان الأركان هي أعمدة الأصر لو سقط عمود واحد انهار الأصر كله لا يمكن ترميمه او إصلاحه الصلاة ببساطة باطلة مش رح أعدلك الأركان الأربعة عشر كلها لكن خلينا نتوقف عند أهمها ونحس بنبضها أولا تكبيره الإحرام الله أكبر هذه ليست مجرد كلمة هذه هي بوابة القصر تخيل أنك بهذه التكبيره ترمي كل شيء وراء ظهرك هموم العمل، مشاكل الدراسة، زحمة الشارع، إشعارات الجوال كلها أصبحت أصغر من أن تكون مع الله الأكبر هي لحظة قطع الاتصال بكل شيء للاتصال بمن يملك كل شيء ثانيا قراءة الفاتحة هذه ليست مجرد صورة هذا هو الحوار الرسمي الأول بينك وبين ربك في هذا اللقاء حديث قدسي عظيم يقول في الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين انت بتقرأ آية والله بيرد عليك تخيل عظمة الموقف الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي الفاتحة هي حوار وليست مجرد تلاوة ثالثا السجود هنا هنا قلب القصر ونبض الصلاة كلها السجود هو الركن الوحيد اللي أمرنا الله أن نضع فيه أشرف ما فينا وجهنا على الأرض تذللا وخضوعا لحظة السجود هي لحظة انهيار كل المسافات النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أنت تهمس في الأرض فيسمعك من فوق سبع سماوات هذا هو سر القصر كله طيب بنينا الأعمدة والأساسات القصر الآن هيكل قائم نأتي للمستوى الثاني الجدران والصقف وهي الواجبات الجدران ضرورية جدا بدونها القصر غير مكتمل مشوه لا يحمي من برد ولا حر لو نسيت جدارا سهوا يمكنك إصلاحه، لكن لو هدمته عمدا فالقصر لم يعد صالحا للسكن. هذا هو الفرق بين الواجب والركن. الواجب لو نسيته سهوا صلاتك لا تبطل، لكن عليك أن تصلح هذا النقص بسجود السهو. مثل ايه الوجبات، مثل تكبيرات الانتقال. كلما انتقلت من وضع لآخر تقول الله أكبر. هذا ليس مجرد صوت. بل تذكير مستمر بعظمة من تقف بين يديه ومثل قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود أنت الآن تعلن أن هذا الخضوع ليس إلا للعظيم الأعلى سبحانه الواجبات هي التي تعطي القصر شكله وهويته وتحفظ هيكله متماسكا. والآن وصلنا لأجمل جزء المستوى الثالث الأثاث والديكور والزينة وهي السنن قصرك الآن قائم بجدرانه وسقفه صالح للصلاة لكن هل هو جميل؟ هل هو مريح؟ هل تشعر فيه بالبهجة؟ هنا يأتي دور السنن السنن هي لمسات الحب هي الإكسترا اللي بتعمل لمن تحب هي ليست إلزامية لكنها تظهر مدى اهتمامك وحبك لهذا اللقاء مثل دعاء الاستفتاح كأنك تبدأ حوارك مع الله بمقدمة جميلة وراقية مثل رفع يدين مع التكبيرات كأنك تعلن استسلامك الكامل لله في كل حركة مثل قراءة سورة بعد الفاتحة كأنك تطيل الحديث مع من تحب ولا تريد أن ينتهي اللقاء سريعاً السنن هي التي تحول الصلاة من مجرد تأدية واجب إلى متعة وشوق هي التي تملأ قصرك بالجمال والسكينة وتزيد من رصيد محبتك وأجرك عند الله إذا صديق المستمع صلاتك ليست مجرد حركات هي بناء متكامل أساساته الأركان التي لا يمكن التهاون فيها أبداً وجدرانه الواجبات التي تحفظ كيانه وزينته السنن التي تملأه روحاً وجمالاً وخشوعاً تحدي الأسبوع لا تحاول أن تطبق كل شيء دفعة واحدة اختر شيئاً واحداً فقط هذا الأسبوع لتركز عليه ربما تركز على الطمأنينة في الركوع والسجود استشعر هذا الركن العظيم أو ربما تضيف سنة لم تكن تواظب عليها مثل دعاء الاستفتراح أو الأجمل حاول أن تستشعر حوارك مع الله في سورة الفاتحة ابدأ بخطوة وسترى كيف يتحول قصرك من مبنى خاون إلى مكان عامر بالسكينة والجمال وكيف تتحول صلاتك من مجرد حركة إلى حياة إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا من بودكاست نبض السجود شاركوني تجاربكم مع تحدي الأسبوع على حساباتنا في السوشيال ميديا دمتم في حفظ الله ورعايته حتى نلتقي في نبضة سجود جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته